فَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَطْشًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادفين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب আসুজ إن أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان পা সব ও ইন্দনা খু সিন জৈন হু অলীন নাহ বিস নিন كَذَّبُوا কব <بآيان> وَطَاعَنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى قَمُودَ أَقَامَهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ অজি কুম وَلَا লুসী অবুমিস وَلَا চু হিস وقد عذاب اري